سنة الله عز وجل في الصالحين من عباده المؤمنين من أنبياء ومرسلين سنة الله عز وجل هي ابتلاء هؤلاء ليس لبقمته عز وجل عليهم بل لأنهم صفوة خلقه أعظم الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتليهم الله عز وجل ليظهر حقيقة إيمانهم وكريم خصالهم يبتليهم الله عز وجل ليرفع مقامهم في الجنة إذا رأيت الله يبتلي عبدا من عباده بأنواع انواع البلاية فلا تظن مباشرة أن ذاك من نقمة الله عليه بل قد يكون ذلك من حب الله عز وجل له إن الله عز وجل إذا أحب عبدا كما في الحديث ابتلاه